سورة طهى من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام ألف وأربعمائة للهجرة بصوت عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبسنا واجدوا على النار هدى فلما أتاها نود يا موسى إني أنا ربك فاخلعا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يؤحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قذها ولا أتخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذا بلا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشد به أزلي وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سوي لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فأقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقولها لا ذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى لنفسي اذهب أن توقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قول الليل لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فأتي أه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربه ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء مان فأخرجنا به أزواجا من نبات شتاكلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم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 قالوا إن آذان إلى ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم آتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أولى من ألقى قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يقيلوا إليه من سحرهما أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت لا أعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فوق السحرة السجداء قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن نترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أن تقاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وعبقاء إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياتيه ممنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدم تجري من تحتها لنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى نسر بعباده فضل لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم؟ واضل فعونقومم هوما هذا يا بني إسرائيل قد جناكم عدكم وعذناكم ب الطور الليمن وأزلنا عليهليكم من وَسلل ونزلنا وَنزلنا عكم من وَسل عذناكم جانب الطور أيمان وَونزلنا عكم من والسلى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم لا يعلى أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال يا قوم يا لم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أمرت من يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن أحملنا أزارا من زينة القوم فأخلفنا فكذلك القدس أمري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكبين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تنفق قولي قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصره به فقربت قبضة منها للرسول فنبذتها وكذلك سوالت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بساس وإن لك موعدا لن تخلفاه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا لنحرق النوم ثم لننسفنه في اليم نزفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لذنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا بيتم إلا عشرا نحن أعلمون بما يقولون يقول يقولوا أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا يوم وأسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ندفع فيذرها قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات بالرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الله الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاض من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو منهم فلا يخاف ظلمه ولا هطمه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن قضاء إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزنا واذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا الله بالإسابة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك وللزوجك فلا يخرج أنكم من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمو فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلد وملك لا يبلأ فأكل منها فبدت لهما سواتهما وطفق يقصبان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايه ربه والعذاب الاخره اشد ابقاء افلم يهدلهم كما اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. افلم يهدلهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات الأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لك لولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى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 أفلم تأتيهم بينة ما في الصحب وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه أو لم تأتين بينة ما في الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل وذ خذ قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد